121. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين 122. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم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 126. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباقل وأن الله هو العلي الكبير